لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك امتغا وَاتَّقِ <تصفيق> اللَّهَ فَسَنُفْآتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا